الملكitu ت الملك من ت ش أةز الملكم ت وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء في الخير في يدك كل شيء قدير